Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam. Mim al Kitab la rib fihi min Rabbi Alamin. Am yiqolun بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ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 Yudâbir lâmrâ مِنَ el-Semâ ila lâd, then yârûj ıleyhi fi yûmün, kân mîqdârhu al-fasâneti mma tâdûn. Zâlîk âlim el-ghayb Allâhî, <الذي> أَحْسَنَ kâl şeyin xalâqû ve beda xalq al insan min tûrid, thumma jâl سوahu ve nefhefihi min ruhi ve jalelakumü sema ve bıccar ve lfe'de, kâlilem ma teşkûrûn. Ve falû,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 ولو ترى إذ المجرمون نكسو رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا نامو قنون ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها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 فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم acı ağızın jaza'ı bima kanu yamalun. Afman اَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وعملوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كانوا يعملون وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمْ النَّارُ كُلَّمَا أرادوا وَيَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ لَدَنَادُونَ الْعَذَابِ لَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنَظَّمُ مِنْ مَنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا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 إِل وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أئِمَّتًا يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ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 Allah edilmediğiNetir altyazısını ar�� NOspeek etm Nu CNS'den bir o objectively Allah edilen şeyler eklance He ayıza ifde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 إنهم منتظرون